أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن ما ظنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمَعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُسْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هنك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قنيلة ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا فِي في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور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 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم في أتى فسبتو وذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنزعف تفشل وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَشُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيَّطُ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنَّا جار لكم فلما تراءت الفياتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب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 وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأ بآن فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله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 ان الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون واعد لهم ما استطعتم من قوه ومرباط الخين ترهبون به عدو والله وعدوكم واخرين من دونهم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 الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغنبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغنبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين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 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 وَإِنِّي سَتَصَرُّوا كُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّشْرُ إلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ إلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ونزق كريم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 إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلَى الَّذِينَ عَاهَدُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِحُوا فِي الْأَرْضِ أربعة أشُهرٍ وَأَعْلَمُ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزٍ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِنَ الْكَافِرِينَ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 إن الله يحب المتقين فإذا سنخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحسروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْنِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُوا مَعَهُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فما لكم فَاسْتَقِيمُوا لَهُ وَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ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 مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ أَنَّهُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين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 الذين آمَنُوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وَأَنفُسِهِمْ اعظم درجه عند الله واولئك هم الفائزون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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحب كفر على الايمان ومن يتولهم منكم فؤلاء هم الظالمون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 اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا يعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون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 يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبان والرهبان لا يكونون اموانا ناس بالباطن ويشدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم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 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا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 إِلَّا تَنْسُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَا ثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إذ يقولون, صاحبه إِذْ يَقُولُونِ صَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَاً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 ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا نتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة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 قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ هُنَا بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ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 ويحلفون بالله انهم منكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولاو اليه وهم يجمعون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 يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، وَيَسْتَهْزِئُونَ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ وَلَئِن سَألتَهُم لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبْ قُلْ أَبِى اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ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 المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكن وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها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 ايكهوم الخاسرون alam yatihim naba'ul ladhin min qablihim qawmi nuuh wa 'ad wa samud wa qawmi ibrahim wa ashhabi madyana wal mu'takaat atat'ahum rusuluhum bil bayyanat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 يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلط عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير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 فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا وأن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فَالْيَضْحَكُ قَنِيلَةٌ وَالْيَبْكُ كَثِيرَةٌ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِلَّا رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْتَ خَرُجُوا مَعِي أَبَداً وَلَنْتُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوَّا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين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 وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف والطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم و انفسهم واولائك لهم الخيرات واولائك هم المفلحون اعد الله لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم